فاغصلوا نوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسعوا برؤوسكم وأرجركم إلى الكعبين وإن كنتم جوبا فاضطهروا وإن يمموا صعيدا طيبا فانسحوا بأجودكم وأيديكم يريد الله ليجعل أعيكم من أغل ولاته يريد ليطهركم عليكم لألكم